Allah ashhadu ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasul Hei <tunei> ala الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وملفِهم. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهم أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق ولقاءك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق, والنار حق والساعة حق, والساعة حق, والساعة حق اللهم, لك وبك آمنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وبك خاصنا وبك خاصنا وإليك حاكمنا وإليك حاكمنا أوفر لنا ما قدمنا وما أخرنا لنا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنْنَا وَمَا أَخْرَبْنَا وَمَا أَعْلَنْنَا Anta إِلَٰهُنَا لا إله إلا أنت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 لك الحمد بالاسلام لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه كبت تعدونا، كبت تعدونا، وبسطت, وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا،, وأظهرت أمننا وجمعت, فرقتنا وجمعت فرقتنا، وعن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فعن كل ما سألناه كربنا أعطتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا فلك الحمد على ذلك كثيرا, الحمد, على ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو سر أو خاصة أو عام، أو خاصة أو عام، حين من أو شاهد أو, غائب أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تمم نورك فهديت لك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد, الحمد. وبسطت يدك, وبسط يدك فاعطيت فلك الحمد ربنا وجهك اكرم الوجوه كرم وجاهك أعظم, وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها، وعطيةك أفضل العطايا وأهنأها، تطاع فتشكر، تطاع تطاع فتشكر وتعصى فتغفر, وتعصى فتغفر وتجيب المضطر, وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم, وتشف السقيم وتغفر, الذنب وتغفر الذنب وتقبل التوبة وتقبل ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تقالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر وَيَعْلَمُ مثاقيل الْجِبَالِ ويعلم الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَعَدَدَ مَا أُظْلِمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تَوَارَى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَا ولا أرض أرضا ولا بحر ما في طعره ولا جبل ما في وعره يا من أظهر الجميع وسترى القبيح وسترى القبيح, وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريره يا من لا يؤاخذ بالجريره ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر, ولا يهتك الستر يا, حسن يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا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 يا عظيم المن يا مبتدئ, النعم قبل يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا يا مولانا يا مولانا يا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نستعينك ونستهديك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ونستغفرك ونتوب إليك. ونستغفرك ونتوب إليك. ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله ونسني نشكرك, نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك, من يفجرك. ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي, ونسجد. ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد, نسعى ونحفد. نرجو, رحمتك ونخشى عذابك. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق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 ولا مضل لمن هديت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا, لما منعت ولا, مانع, لما ولا مانع لما أعطيت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعت لما باعد ولا مباعد لما قربت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك الله اللهم بسط علينا من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 والامن يوم الخوف والامن يوم الخوف اللهم انا نعوذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبذ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبذ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللهم مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِطْنَا بِالصَّالِحِينَ وَالْحِطْنَا بِالصَّالِحِينَ غير خزايا, غَيْرَ خَزَايا وَلَا مَفْتُونِينَ غَيْرَ خَزَايا وَلَا مَفْتُونِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ الله الله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 يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اننا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اننا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار لا La ilaha illallah, rabb al-arsh al-azim. La ilaha illallah, rabb al La ilaha عرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم يا سامع الصوت طال فوت ويا, ويا سى العظام, العظام لحما بعد الموت اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين يشهدون لك بالوحدانية الذين يشهدون لك بالوحدانية لنبيك بالرسالة ولنبيك بالرسالة وما تو على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا ينقى من يُنَقَّى دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأزواجا خيرًا من أزواجهم، وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر، وأدخلهم الجنة اللهم إنهم عبيدك اللهم إنهم عبادك، ومحتجون إلى رحماتك، ومحتجون إلى, إلى رحماتك، وأنت غني عن عذابهم، وأنت غني. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار, من القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق تأهل الوفاء والحق والحق، لهم, لهم وارحمهم، وارفع درجتهم في المهدين، وارفع درجتهم في المهدين، وأخلفهم في عقبهم في الغامرين، وافر لنا ولهم يا رب العالمين وافر لنا ولهم يا رب العالمين وافسح لهم في قبورهم ونوّر لهم فيها. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر وصغيرنا وكبيرنا, وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا وَذَكَرَنَا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وذكرنا وأنفانا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اوفر لهم وارحمهم اللهم اوفر وارحمهم وجازهم بالإحسان إحسانا وجازهم وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات وبالسيئات عفوا, وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء الفسحة والسرور, والسرور, والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين. حتى, حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين. وعند قيام الأشهاد من الآمنين وعند قيام, وعند قيام الأشهاد, من, الأشهاد من, الآمنين. من الآمنين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل, تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها, ضيق وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا وَنَجِّنَا مِنْ كُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَجِّنَا مِنْهُ بَاتِ يَوْمِ وَالْمُجْرِمِينَ اللهم وأسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبداً. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم Ya joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, وحي لبينا وبين الاهل والاصحاب وحي لبينا وبين وبين فهم اللهم انس وحشتنا في القبور وآمنا يوم, العرض وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على, عهدك ووعدك ما ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا Onnaboo'u bithunubinaa, faghfir lana Onnaboo'u bithunubinaa, faghfir lana Faghfir lana, fainnahu laa yaghfiru Zunub إلهنا إلهنا وما لك رقانا ويا صاحب نجوانا ويا سامع شكوانا سبقت بالقول تفضلوا امتنا فقلت, فقلت يحبهم ويحبونه والمحب لا يعذب حبيبه والمحب لا فحرم وجوهنا على النار, وجوهنا على النار. يا, ذا يا, ذا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا Allahumma anta Allahumma anta Allahumma anta Allahumma anta انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا. Nafi'an ghair dar. Nafi'an ghair dar. Gaajilan ghair ajil. Gaajilan Allahu'mma Allahu'mma اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج المهمومين ونفس كرب كل المكروبين, المكروبين, المكروبين وقض الدين عن المدينين وشفى مرضانا, وش مرضانا ومرض المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنب إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا, ذنبا إلا لا تدع لنا ذنبا إلا ولا هم إلا فرجته. ولا كربا إلا نفسته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مبتلا إلا عافيته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا خذلته ولا تائبًا إلا قبلته. ولا تائبًا إلا قبلته. ولا في سبيلك إلا نصرته. ولا مجاهدًا في سبيلك إلا ولا Wala raiban illa satarunta. Wala a iban il satarunta. Wala asiran ila yasarunta. Wala il sayan il sarunta. Wala hajataminha يا لك رضا ولنا فيها صلاح يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا الرحمن الرحيم برحمتك يا وأصلح لنا, وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا ووج الحياة زِيَادَةً لنا في كل خير و الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا كل كُلِّ ووجعل لنا من كل ش اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آتينها تقواها وزكها أنت خير من زكاها زكها انت خير من وليها ومولاها, ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع ودعاء الله لا الا يسمع اللهم, إنا نسألك موجبات رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ahsin عاقبتنا في الأمور كلها kulliha. Allahumma, ahsin gaqba tana fil kulliha. Wa ajirna اننا نسالك فعل الخيرات اللهم اننا ندعوك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وَأَن تُوَفِّرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَتَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَن تُوَفِّرَ لَنَا وَتَرْحَمْنَا عَلَيْنَا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي عِبَادِكَ فَقُبِضْنَا غَيْرَ مفتونين. Allahumma hedinan li ahsan al-akhlaq wal li al-akhlaq واصرف عنا, عنا وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ Wafina fima no alfa eet Wafina Fima no alfait Wata walla وَقِنَا وَاصْرِفْ عنا, عنا, عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتِ فَإِنَّكَ تَقُضِي وَلَا يُقُضَى عَلَيْكَ فإنَّكَ تَقُضِي وَلَا يُقُضَى, تقضي ولا يقضى إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَوَّالَيْكَ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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك نستغفرك. اللهم qusim لنا, لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما min به جنتك taḥoolu bihi ومن اليقين, ما تهون به علينا مصائب الدنيا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا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 ولا مبلغ علمنا ولا علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجنه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجنه ما علمنا منه وما لم نعلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَنَعُوذُ بِكَ وآجله مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ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 Allahumma, inna afu kareem, tuhibulla alafu faafu anna. Allahumma, innaka afu kareem, tuhib alafu faafu anna. Allahumma, zidna, walla tanqusna. واكرمنا ولا تهنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا, واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ولا تؤثر علينا Allahumma jaalada la ka Allahumma jaalanda la kashakirin, la ka la kirien, la ka la kiri, la karahib, la karawi, la kami إليك أولى منيبين إليك أواهين منيبين. بالإسلام, قائمين. بالإسلام قائمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين Vahfavna bil islamiron وَلا Vahfavna bil islamiron pidin. Vahfavna اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك, سواك بفضلك عمن سواك, سواك اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا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 وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وما, وما, وما, وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك اللهم انا نسالك من فضلك rahmatik. فانه لا يملكها إلا أنت فإلا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 اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وانه لا يغفر الذنوب إلا أن فأوفر لنا مغفرة من عندك فأوفر لنا, مغفرة من, عندك لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمايك بنو إمائك> نواصينا بيدك ما <ماضي> فينا حكمك عدل فينا قضاءك, عدل فينا قضاءك. نسألك, بكل نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك؟ أو علمته من أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أو في جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وَنُرَصُدُ دُورَنَا وَنُرَصُدُ دُورَنَا وَجِلَ أحزانِنَا وذهابهم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 والأمر ما, والأمر ما قضيت الخلق خلقك, الخلق خلقك. والعباد, عبيدك. والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت Tässä on naucin, kahtibat, väärennös kahden käden välillä. Tässä on naucin, kahtibat, väärennös kahden käden välillä. Häpeäsi on نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء وندعوا دعاء, دعاء القائد في الضريب دعاء, دعاء, دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهَ وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهَ اللهم لا رب لنا سواك ولا مالك لنا غيرك فنرجوه ولا مالك فنرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل, ومن نسال وانت صاحب الجود والكرم اللهم انك قلت وقولك الحق اللهم انك لك لكم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 وَوبمافاتِك مِنْ من عقوبتك وبك منك لا عَلَ وَبوبِكَ منِ كَلا نحصيفَنا أنتَكَمَا على نفسك وَصَلِّ hummeralla, nabbina, muhammad. Vasallilla, vasallilla, nabbina, muhammad. Vasallilla,